أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا, ليلا من المسجد الحرامي تسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه مدل بني إسرائيل تخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب تُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ مَرَاتِين وَلَا تَعْلَمُ عُلُوَّ كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَٰئِكَ مَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا, عبادا لنا بأس شديد فياسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموالهم ذاكم اكثرن فيرا ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اسئتم فلها فإلى الله موعد الآخرة ليسون وجوهكم وليدخل لتسجدك ما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم من يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن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 أعتدنا لهم عذابا أليما